5. استمع إلى الجمل وأعدها هذه حديقة هذا بيت هذه طاولة هذه ثلاجة هذا مطبخ هذا كرسي هذا تلفاز هذا حمام هذه صالة هذه غرفة